قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق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 الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجن مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا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 قَدَرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ